بوك تو سموتستا تخرا تسعة وستون تسعة وستون يحتاج يوريد يحتاج يوريد ستؤلي م أحتاج ير أحتاج لسرير, لسرير. لي من دا. أريد أام أن أريد أام أن أرس اك ص هل يوجد هنا سرير؟ هل يوجد هنا سرير؟ لامپا مچيردبا احتاج الى مصباح احتاج الى مصباح كيتخفا ميندا اريد ان اقرا هل يوجد هنا مصباح هل يوجد هنا مصباح اليبوني منجيردبا احتاج الى تليفون احتاج الى تليفون تاركوا ميندا اريد ان اتصل بالتليفون اريد ان اتصل اك تليفوني هل يوجد هنا تليفون هل يوجد هنا تليفون كاميرا مچيردبا احتاج لكاميرا احتاج لكاميرا صورتابس داداغبا ميندا اريد ان اصور اريد أن أصور. هل توجد هنا كاميرا. هل توجد هنا كاميرا كمبيوتري <تصفيق> مجردبا تحتاج لكمبيوتر احتاج لكمبيوتر الپوستيس <تصفيق> غكزنا ميندا اريد ان ارسل, إيميل. أريد أن أرسل إيميل. أريد أك هل يوجد هنا كمبيوتر؟ هل يوجد هنا كمبيوتر؟ قلمي أحتاج لقلم حبر جاف أحتاج لقلم حبر جاف متى دا رغاد داذرو؟ اريد ان اكتب شيئا أن اكتب شيئا هل يوجد هنا ورقه وقلم حبر جاف هل يوجد هنا ورقه وقلم حبر جاف